ل آ م الله ق ر آ ن أعوذ ب ا ل من ا ل ش ي ط ا ا ن ل ر ي م و م ن يهدي ا ل فهو المهتد ومن ي م ف ل فلن تجد أولي y、uh、o h أ ي موسوعه ا ل أ س ن ا ء ا ل ح س ن ى ي للعلوم ا تكهر ب ت الاسلاميه ك ل ح د ل ا س الله الرحمن ا ل ر ح م و ل ج ز ء الثاني